وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثوى وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمؤجزين ثم أما بعد هذه ثالث حلقة في موضوع الرسل نحن نكلم عن المن بالله وملائكته وكتبه ورسله نؤمن بالرسل كلهم كما أمرنا الله عز وجل سورة النساء يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يدفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا واتكلمنا عن أن الرسل دول بشر بيأكلوا بيشربوا زينا بالظبط وأنهم بيوحى إليهم برسالة بيؤيدون بمعجزات فقلنا الكلام ده كله لكن نستكمل النهاردة عشان نختم الحلقة دي الإيمان بالرسل فنقول النقطة اللي كنا بنقولها آخر مرة في الشريط السابق دعوة الناس للتوحيد الإسلام دين التوحيد إيه هو التوحيد, اللي هو إيه التوحيد اللي هو إيه التوحيد الألوهية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة لا صلاة ولا صوم الصلاة سنة عشرة في الإسراء والمعراج عشرة من البعتة يعني لكن لغاية قبل عشر سنين لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حجاب للمرأة ولا, ولا حاجة خالص يعني عايزين كلمة واحدة بس تخش بيها الجن لا إله إلا الله بس معناها مفهوم لا إله نفي إلا الله إثبات انت بتنفي إيه وتثبت إيه أنا بنفي إن غير الله يكون إله يعني إيه يعني لا الشجر ولا الكواكب ولا النجوم ولا الانسان ولا الحيوان ولا, ولا ولا ولا ولا لا اله الا الله بتثبت الالوهيه لله اله يعني ايه يعني معبود معبود يعني ايه يعني مطاع مطاع يعني, يعني ايه يعني ما اسمعش وانفذ كلام حد الا الله كده ولو عملت كده تبقى انت عابد لله ده معنى العبوديه بقى صرت الذاريات وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوه يعني ايه يعني يطيعوه ولذلك لما اقول ايات الطاعه يا مثل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذه الطاعة هات آيات الأنوهية تجدها في الطاعة يعني إيه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني ألا إيه ألا تطيعوا إلا إياه صورة النساء وعبدوا الله ولا تشريكوا به شيء أطيعوا الله ما تسمعوش كلام حدي تاني معاه في التشريع هو الله تبارك وتعالى كل يا أيها ناس عبدوا ربكم أطيعوا ربكم لعنها الطاعة فالرسول جاي يقول لنا كده يقول لنا الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله إله فرقنا قبل كده بين كلمة إله ورب رب يعني خالق مالك مسيطر مهيمن أنا رب الدار زوجتي ربة البيت يعني صاحبة البيت أنا رب السيارة رب العربيه يعني صاحب العربيه بس ما ينفعش تقول رب وتقف كده ما تنحش يعني تقول رب وتقف كده لا لازم تنسبها لحاجه يعني رب الدار رب السيارة وده توحيد اه انك تقول الله خالق بس مش كل التوحيد ان ما الرسل لما جت جاءت بتوحيد الالهيه لا اله الا الله لان الناس الناس المشركون والكفار وابليس معترف لله بانه رب ازاي الله يقول في القران ولا انسالتهم مشركون من خلقهم خلقهم خلق يعني يرد لا يقولن الله اي ربنا طب ما انا خلقت نفسي فرعون كان بيقول ان هو اللي الشمس فرعون كان بيقول ان هو اللي خلق السماء والارض ما كانوا يقولوا طب لما انت طلعت الشمس طب خدها دلوقتي طب ضلم الدنيا دلوقتي خد الشمس دلوقتي مش هيقدر طبعا هيكتشف امال يعني ايه معنى ان انا ما علمت لكم من اله من غير يعني يعني انا المشرع لكم تسمعوا كلامي ودي النقطه اللي عليها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تسمع كلام الله الخالق إنما المشركون ولا إنساء كل من رب السماوات والأرض سيقولون لله كل من بيديه ملكوته كل جنة وهو يجيره ولا يجاره عليه سنت المؤمنون سيقولون لله سيقولون لله. لله إبليس نفسه آخر سورة صار ما منعك أن تسجد لما خلقت بأدي ربنا بيقول إبليس قال ربنا إيه قال أنا خير منه وخلقتني خلقتني أنت خلقني يا رب وأنا عارف أنت اللي خلقني آه خلقته من نار اه وخلقته من طين الله يبقى كده ابليس واحد لا طبعا لا ده ابليس اعترف لله بانه رب ولم يعترف ويقر لله بانه اله فما سمعش كلام الرب لان سمعنا مره قبل كده واحد بيقول لك الناس مؤمنه والايمان طافح في قلوبها وقف اي واحد في الشارع وقول له من خلقك هيقول لك مين هقول لك ربنا طب ماشي هيقول ربنا يعني اعترف لله بانه ايه رب خالق طب قول له بتسمع كلام بتصلي بتصوم بتعبد الله زوجتك محجبة بتسمع كلام ربنا شوف هو ده دي, دي الألوهية ممكن يكون بيأس ربنا موضوع تاني لكن يكون معترف ومقر لان الانسان اصلا كله ابنها خطاء ما قلناش مشكلة لكن انت مقر لله بالرب الألوهية ولا لا ولا بتقول كلام ربنا ما ينفعش دلوقت ولا بتقول كلام ربنا ده كانت زمان عايزين يعودوا بنا الى الوراء والرجعية والتخلف واربعتاشر قرن وارا وإحنا دلوقتي في التقدم والتكنولوجية والملوخية والكلام اللي مش جاب تمنه شوف انت النظام اين اول شوف ده اين نظامه عشان كده الرسل لما نظلم كان الهدف توحيد الالوهية شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله ما سمعش ونفذ كلام حد يقول لي حلال وحرام إلا الله اللي يقول لي الصح والغلط الله لا توقيد الألوان ولذلك سورة الأعراض الله عز وجل يقول إيه ألا له الخلق رب خالق والأمر إله معبود ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين وجاءت بالنفي والإثبات يعني إيه لو الله قال الله إله طب ماشي وإيه المشكلة إله رقم واحد يا سيدي يبقى في إله رقم اثنين وفي إله رقم ثلاثة زي ما بقولونا الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع يعني إيه مصدر الأول يعني ربنا معاه تاني بس رقم واحد هو لكن في مصدر تاني ومصدر ثالث ومصدر رابع مش الشريعة الاسلامية بس هي الاول لا لا لا ده هي بس الى الاول انا عادة اضرب لأيه ولله الاعلى انسى الكلام ده لو انت ابنك في فصل مكوى من 40 طالب وابنك هو الوحيد اللي نجح في الفصل كله وال39 طالب سقطه انا بسألك ابنك عمل ايه اول حاجة هتقول لي ايه هتمثي الاول هتقول على فكرة ولا واحد نجح في الفصل ها؟ الا ها؟ ابني آه. بيبقى ابنك اللي طلع الأول والأخير في نفس الوقت يعني خلاص بقى مفيش حد تاني معاه ايوا كده لكن لو ابنك نجح وطلع الأول والفصل كتير فيه نجحين انا بسألك ابنك عمل ايه تقول لي اه ابني نجح وطلع الأول الحمد لله ما شاء الله الأول آه. طب والالتاني مين آه. والتالت مين آه. والرابع مين ومين الأول من الآخر ان <تصفيق> هو بقى في الآخر خالص خالص ومين اللي محداش خالص <تصفيق> لكن ابنك رقم واحد بالنسبة ايه بالنسبة ليهم ف باللي ما عرفش في الامتحان وخايف من النتيجه فقال لزميله ايه انا على فكره هتصل بيك ويعني خلي بالك عشان يكون ابويا قاعد جنبي ولا حاجه فان كنت ايه يعني طالع بماده اقول لي واحد صاحبك بيسلم عليك سقطت المادتين اقول له اثنين صحابك بيسلموا انا افهم يعني فرد عليه في التليفون قال له امه محمد كلها بتسلم عليك معناه ما فيش ولا ماده نجحت فيها يعني المهم لما بتقول انت دي بقى ما بتقولش ان ابنني هو الاول والاخير لا بتقول طلع الاول افهم انا ان في 2 جاءت دعوة التوحيد بالنفي الأول لا إله إلا الله يبقى نفيه بعدين إثبات وهكذا فالرسل دي بقى مهمة الرسل المهمة الأساسية الرئيسية للرسل دعوة الناس إلى توحيد الألوهية الإله توحيد الإله إله معبود معبود مطاع مطاع يتسمع كلامه هكذا طيب آخر الرسل زي ما قلنا اللي احنا بنؤمم احنا بنؤمم الرسل لكلهم طبعا ولو كذبنا الرسل منهم يمكنك ذبنا ربنا طيب آخر الرسل ذول مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل آه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وهي وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم خاتم خلاص خلاص مفيش تاني من بعده مفيش تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صريح مسلم مثل ومثل الأنبياء مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة حتة فجعل الناس يطوفون بالبيت يعني ويعجبوني الاختارة والله يريد جميل وحل والله سبحان الله يا أخي لو هذه اللبنة لو بس الحتة لها فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم الله صل الله عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب فسيدنا وعلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكملت أتممت رضيت بص الكلمات أكملت أتمم رضيت خلاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الرسل وهو كذلك أفضل الرسل من العمل الأفضلية دي الله سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهو الله خالق والخالق بيفضل الله فضل الكعبة كبناء بالحجارة على غيره من الابنين فضل المساجد على غيرها من الاماك فضل المسجد الحرام بمئة الف صلاة مسجد سيدنا بألف صلاة المسجد الاقصى بخمسمائة صلاة على سائر المساجد فضل يوم الجمعة على سائر الايام فضل ليلة القبر على سائر الليالي فضل شهر رمضان على سائر الشهور هو الله عز وجل بيفضل ما شاء وربك يخلق ما يشاء ويختار سورة القصص فهنا فضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين سورة قال العمران لما آتيتكم من كتاب وحكمة يا نبيون يا رسل يلي بعدتك كلكم وإتخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب واحد ثم جاءكم رسول عليه الصلاه والسلام هو سيدنا محمد السلام مصدق لما معكم لو جاء رسول في الوقت اللي انتوا فيه اعملوا معاه حاجتين لا تؤمنون به لازم تؤمنوا به ولا تنصرن له النصره قل اقررتم اي بهذا واخذتم على ذلك اقري يعني عهدي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهود ونحن كذلك من الشهود اللهم صلح وسلم وبرك على سيدنا محمد سيدنا محمد يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيد مسلم بيقول عفوا إذا سمعتم المؤذن فقوله مثل ما يقول يعني المؤذن يقول حي على إلا في الحي علتين حي على الصلاة والحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله خلص المؤذن آه ثم صلوا علي ده النبي بيكلم من مجموعة الناس اللي بيسمعوا الأداني كلهم يصلوا مش المؤذن بس احنا للاسف اتعودنا على ايه ان يطلع المؤذن بعد الاذان هو لوحده كده قطاع خاص والصلاه والسلام عليه وحتى يرد بيقول سيدنا النبي كلام حلو ولا يا احمر الخدين يا كحيل العينين يا ناصع البياض انت بتتكلم عن مين يا راجل انت كحيل العينين ايه وناصع البياض ايه ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اوصفه بصفات طيبه مش بصفات تقول كحيل العينين ده كلام بتقوله على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رسول صلى الله عليه وسلم صليه بصفات الرجولة بصفات القوة سيدنا نبعه السلام قال نقول ايه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ان صل ازاي لما نزلت الاية ان الله وملائكته يصلون على النبي سورة الاحزاب يا ايوى الذين صلوا عليه وسلموا كسليمة حد من الصحابة سلم على سيدنا النبي وصلوا عليه ابدا ان لم يروحوا الاول يعرفوا ما هو ده الفرق بيننا وبينهم احنا بنسمع كده من من نفسنا كده يلا يلا ماشي ماشي ايه هو يعني هي وحشه يا عم توكل على الله يعني احنا بنعمل حاجه غلط يا سيدي الله طب ما لو بالاسلوب ده ما تصلي الظهر خمس ركعات ونخلي العصر سته يعني بنعمل حاجه غلط الله يخرب انا احنا بنصلي حتى وهو كويس يعني لو ينفع الكلام ده لا ده تشريع تشريع من الله عز وجل والفاظ دقيقة الفاظ دقيقه طيب صلينا الراحه سيدنا قال قول النبي عليه الصلاه والسلام لهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت عليه اللي هي اخر التحيات يبقى بايه نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه كلنا مش واحد بس واحنا قاعدين كلنا عاملين له توكين نسمعه هو بيصلي لا كلنا ثم صلوا حتى لفظ الجماعه اهي عليا ثم سلوا الله لي الوسيله كلنا اللي هي ايه الوسيله درجه عاليه رفيعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك منزلة لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم. لكن توضع منه يعني فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته إيه بعد وسيلة دي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة وبعثه درجة رفيع وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته لما تقول كده بعد الأدان كل واحد فينا يقول كده لأن الله بزعل صلوا كلها بلفظ الجماعة مش المؤذن بس المؤذن يقف عند الاذان ويقف يقول الاذان ويقف وكل المصلين بعد كده يصلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين والآخرين طيب علاقتنا ايه بقى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا بقى بنقول دي اهو يبقى اختنا بالنبي والنبي ده على فكرة ختم المرسلين جميل وهو سيد ولد آدم ولا فخر ماشي وافضل الرسل خلي بانك ايه ماشي ها. وبعدين تعرف كل الكلام ده والله يحج علينا يا رب يكون حج لينا مش علينا بمعنى انت مؤمن بالكلام ده ربنا بعتلك اخر الرسل وافضل الرسل وزي ما قلتلك في شريط قبل كده ان سيدنا نبعه السلام الوحيد اللي منوش اسرار مفيش كله برة ازاي بياكل ازاي بيشرب ازاي بيخرج ازاي بيخش دورة المياه ازاي بيستحمى ازاي بيزعل ازاي بيضحك ازاي بيجمع زبته مفيش سر في حياة النبي أقول <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ليه عشان يبقى قدوه واسوه لينا ها لذلك موقفنا بقى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه ايه بقى, بقى يا بختنا بالنبي اه. احنا شهداء على الامم اه بس الرسول شهينا علينا صوره البقره وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا يا امه محمد شهداء على الناس طب وانتم مين يشهد عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدة يعني إيش وداء على الناس يعني الله في الأخرة حيزمع الرسل كلهم والناس يوم نبعو كل أناس بإمامه سورة الإسراء م? يا هود رسلكم بلقكم قوم هود رسلكم بلقكم وإلى عاد أقوم هود يا عاد رس... هود بلقكم يا سمود صالح قال لكم يا مديا شعايب قال لكم تيه ممكن تقول لك إيه لا ما حصلش ما حدش قال لنا حدش قال لكم آه مين يشهد من الرسل قالت لهم مين احنا لتكونوا شهداء على الناس طب واحنا عرفنا منين المصحف ما لك الايات لسه اهي والى عاد اقام هدى والى ثمود اقام احنا شهدناه لتكونوا شهداء على الناس طب واحنا احنا مين يشهد علينا بقى ان ان ان ان وصلت لنا رساله الرسول عليكم ايه شهيدا سيدنا محمد صلى يشهد انه وبلغنا رسالة عشان كده احنا بنقول بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد يا رب فجعل الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اسوة وقدوة يعني دايما الناس تقول ايه دايما الناس تقول هكذا كده نموذج نعمل زيه او كلامك حلو كلامك كويس مين بيعمل كده النهارده وبعدين بقى الناس تمشي سلام لو الناس كلها تعمل كده يا سلام على فكره لو الناس كلها الله تعرف لو الناس طب انت انت من الناس انت ولا منين انت؟ انت من مين مش انت من الناس برده طب ما تعمل ما تعمل ايوه بس مفيش حد بيعمل يا سوري في الاخره جماعات في الحساب صوره الانعام ولقد كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما وما مر معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع عنكم و... تقطع عنكم و... عن ما تقطع عنكم ضل عنكم ما كنتم صورة صورة مريم ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا لقد احصاه وعدهم عد و كلهم اتيه يوم القيامه فردا بعض ال الطالبات في الجامعه تقول لك ده انا بس لابسه شرب كده اهو كويس احسن من غير انت عارف ده بقى لابسين قصاير وساعات بينسوا يلبسوا ده انا كده محترمه قوي واصل لما ربنا يجيبنا في الجامعه في الاخره كلنا هطلع انا احلى انت تطلعي انت احسن واحده في اللبس ولما يجيبك قدام الحق مش الجامعه فين الحق اللي ربنا امر بيه انت بتعمل انت بتقيسي نفسك بمين زي ما واحد هنا مثلا في امريكا يقول لك انا واحد يرجع في امريكا هنا بالليل يصلي ركعه ركعتين بس يقولوا يقول له ايه دول يعني والمعرفش دول طلعين من زميتي كده ربنا يعني الركعتين يعني قال ده نحسن من غير على فكرة دهنا هنا في امريكا بالركعتين دول من اولياء لا الصالحين لان ما حد هنا بيركاحها مين قال لك بالعكس والله يا سبحانه الله المهم يعني لما تقيس نفسك بغيرك مش هينفع لا يوم ربنا جعلنا من القياس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنت مش لقى حد لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا الله لقد كان لكم في رسول الله ذكروا هنا بالرسالة في رسول الله الرسالة التي اعطيت عليه لكن كما قلت لك انه عندما تكلم عن موته صلى الله, صلى, الله صلى الله عليه وسلم قال وما محمد جابه باسمه محمد اللي صلى الله عليه وسلم الا رسوله قد خلت من قبله رسول افا مات من الي موت محمد لكن الرسالك موت لا أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين إنما لقد كان لكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي نزلت عليه ما تموتش هو يموتها لكن الرسالة اللي نزلت عليه ما تموتش وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميتت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت صورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يبقى الرسالة باقية آه دي بقى قدوتك وأسويتك. صلواته الله وسلامه عليه تأمل زيه ازاي هنقسمها تلاتة شكلك مم. كلامك مم. فعلك يبقى زي سيدنا مع السلام ازاي شكلك زي سيدنا رسول الله ازاي طب وشكل سيدنا ما كان ازاي اطلع ان من فوق لتحت وانت ناس طبعا بسرعة عشان الوقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه من كان له شعر فليكرمه وقال شعر ما قالش شعر اللي فوق يعني لا طب دي شعر يعني اعجب لبعض الاخوة يسرحوا ماشى الله وشعره بسم الله ماشى الله الله اكبر وش هيبدألو كده شعرها رايح بعيد كده ومنظرها كده اللي يبصلها طب ليه يا اخي ما تسرحاش ليه وتوضبها ليه زي, زي شعر وابول من كان له شعر سليكرم تكرم شعرك وطبعا نكرم اللحية اكتر من شعرنا حتى بيجي نحط اللحية بنحط اللحية دي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤكدة يعني باعجب لبعض المسلمين ليه ما ما بيرتاحوش صحيح النهارده اللي ممكن ينظر اليه نظر مش عارف ايه ويحارب ولا كذا بس عايزين نثبت نقول لهم لا مش احنا احنا الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى اللي ملتزمين بديننا فاهمين ديننا كويس جدا جدا جدا مش مش مش مستنيين حد يقول لنا ايه دنا. بنحارب حسبي الله ونعم الوكيل في الاخر هنوقف فيها قدام الله ويتعرف مين اللي على حق ومين اللي على باطل مش ذلك اليوم الايه الحق ونضع الموازين في الاخر القسط نضع الموازين للقصر هنا العملية مش باينة في الدنيا كل واحد ممكن الدارة ممكن ما قال لكن في الاخرة يوم تبل سرائر فما له من قوة ولا ناصر وقلنا النار الوحيدة نار الله الموقدة التي تطلع على الاسئدة بتجيب من جوه هنتكلم في اليوم الاخر ان شاء الله في المحاضرات اللي جاي لكن من كان له شعر فليكرمه وشو بقى الاسلام بيتعبدنا ازاي تسرح شعرك آه. وتسيب لحيتك ما أربوا اللحة وفنوا اللحة ألخوا اللحة أزدلوا اللحة بخمس سيار في صيح البخاري لكن شعر الإبت يتشال وشعر العانة اللي حوالين العورة يُحلق مم؟ الضوافر تتشال من سنن الفطرة الثنان تتعمل بالمسواك أو بالفرشة انت عايزه بس المهم تبقى سننك نظيفة وتبقى ريحتك حلوة شكلك زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحية بسام المحية وش وشوش حلو كده احنا ليه بيضرب 111 دي و1111 11 ليه وده شرط ده عشان تبقى مسلم لا والله ده يعني وانه هو أضحك وأبكى ياخي فتبسنا ضاحكا من قوليه الى اخره يبقى شكلك يكون بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف برائحته هو قبل ما ييجي الناس يشم ريحة تقولك يا سيدنا لبي جاي عليه الصلاة والسلام سيدنا ابن عباس شوف عظمة الاسلام يقول ايه في صورة البقرة بيفصر الاية ولهن مث وللرجال عليهن درجة يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي تقعد في بيتك متزين لزوجتك مش تبقى يعني انك مع مصر ريحتك تطلعك وبعدين تقول انه حد غريب ما هيطلعه الولية وليت مين هي بصدرت انها مرأتك كرسة عمرها انها زوجتك القرار الوحيد اللي خدوته في حياتها سيء انها تختارك يا اخي لازم تقعد قدام مرأتك كويس انا بتطلع برا كويس يبقى شكلك مسلم ا كلامك صباح على خير صباح على خير توقع بعافية ترجل ملسن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقع بياته توميت حسنا بتستعجب الموضوع قول سبحان الله شفت حاجة وعجبتك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتحلف والله زي ما بكلمك ورب الكعبة للأسف متعودين على والعشرة دول وطربة أبويا والعيش والماء والماء الطهرة والختمة والنعمة وشد بومي وش عارف هو تعجب وفي نساء تقول لك وحياتك عندي ياخدوا شبشب ام معدو انا معرفش مين ام معدو اللي بتحلفي بشبشبها دي ان كنت مسلمة وموحده بالله تبارك وتعالى احلفي بالله يبقى كلامنا يكون مسلم انت هات لي اي واحد كده يتكلم شويه كده اطلعه لك على طول ده ملتزم ولا لا من خلال كلامه من خلال كلامه بيقول ايه واحد عمل فيه شك وموضوعه جزاك الله خيرا انا متشكر قوي ان شطيه ميرسيما جزاك الله خيرا الـ الـ وهكذا كنت قبل كده عشان الوقت كلامنا كلامنا نقول ايه لما اروح اعمل كذا نقول ايه لما لما جاكل اقول ايه اللهم بارك لنا في مأكلتنا واقنا عدب الله لما اخلص اكل الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا لما اخش دورة الميه اقول ايه لما اطلع من دورة المية اقول ايه لما البس لبس جديد اقول ايه لما لما لما لما كلامك مسلم ثلاثه يا بتقترب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فعلك يبقى مسلم تاكل بيدك اليمين بثلاث صوابع تلبس باليمين بالشمال الأب والأم نقبل إيديهم ونبالغ ثلاث مرات كمان مبلغة إحسانة الآن مفتوحة في صورة الإسراء يبقى فعلي فعل مسلم مع داري إحسان إلى الجار مع ضيفي إكرام الضيف مع أريب أبو يا أمي صلة الرحم مع أولادي مع علمهم الإسلام مع زوجتي فعلك فعلك سامع الأدان أه. تقوم إلى الصلاة قم إلى الصلاة متى سمعت النداء مهما تكون الظروف لأ الله بيقول لك حي على الصلاة حي على فلاحة يتقفل البتجاز على الأكل تتقفل الغسالة في الله دلوقت يبقى على طول الصلاة الصوم لما يجي رمضان الزكاة مش في زكاة أموالنا مش تقول لي والله أنا بطلع أنا إيدي مخروم أصلي الحمد لله بطلع كده لله أنا مش عارف حتى تبطلع إيه لا لازم تعرف بتطلع إيه لإنه ده فرض تطلع الفرض اللي عليك الأول وبعد كده يا سيدي خلي إيدك مخرومة وطلع زي ما أنت عايز ز الفجر او صليت الظهر او اربع ركعات وبعد كده عايز تصلي السنة اتنين او اربع ماشي لكن هو اربع ركعات ما فيش حاجة اسمه والله ما صليت كده مش عارف والله أنا يعني زمتيجي كده ما فيه ده شرع ودين نازم تنفزه يبقى شكلك مسلم كلامك مسلم فعلك مسلم تتاوب تحط يدك على مؤقت بتعتص تقول الحمد لله اللي يقول لك يرحمك الله تقول له يهديكم الله ويصلحوا بالكم مش وعد يقول لك أرحمك الله أقوله متشكر مش عارف يرحمنا رحمه لدينا يرحمنا ورحمكم الله والنصف مش, مش عارفة تهد حتى يقول لك الله ما صلي النبي طب يا أخي اسمي عن النبي قال إيه في الكلام اللي زي ده يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله مش أي حد هو لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا في شكلنا في كلامنا في أفعالنا اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجزيه عنا خير ما جازيت به نبياً عن أصحابه واجمعنا معه كما آمن به ولم نرى وصلِّ لهم وسلِّم وبارك على رسل الله جميعاً أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته